بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن الزلزلة السعادة الشيء العظيم يوم ترونها تدروا كل مرضعة أما أرضات وتدروا كل ذات حمل حملها وترى الناس سقارة ومهم سقارة ولكن عذاب الله شديدا ومن الناس من يجعل في الناب غير علم ويتبع كل الشيطان المريض عَلَيْهِ علي أنه من تولع فأنه يضل يديه لعذاب السحير يا أيها الناس وإن كنتم في ريب من البعث فإننا خلقناه من دراب صم من ثم من ثم من لنبجن لكم ونقل في الحمان الشاويلة عجر مستمن ثم نخلق لكم الطيفلة ثم للتولق أشدكم ومنكم يتوفق ومنكم يردين أرض العمر الكلايا من بعض الشيعة وترى الأرض هامدة الفيزة يللنا عليها الماء لا قبل الله الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن السعادات يد الله رب فيها وأن الله يراصن في القبور ومن الناس من يجادل في الله غير المؤمن ولا, ولا كتاب من إنسان عاد فيه يضل عن سبيل الله لو في الدنيا خذ يوما وزيغو يوما لقيام العذاب والنحرق. ذلك ما قدم ذلك إن الله ليس مظلما للعبيد ومن الناس من يعبد الله حرفا فينصابه خرنت مع النبي بين صابته فتنة قلب على وجه خسرت الدنيا والآخرة ذلك خسارة مبين يدعون دون الله ما لا يضرهم على ينفع ذلك من ضلال بعيد يدعوا لمن ضر أقرب منا في الإسلام واربيس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا من الصالحات جنات تجري من تحت إلى نار الله يفعل ما يريد من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا وليأخذ فاليأخذ بسم إلى السناء ثم من يخطع فاليأخذ العجوز منك يدون ما يغيذ فكذلك الله آيات بينات من الله يأتي من يريد إن الذين آمنوا والذين آدموا الصابعين والنصار والمجلوس والذين أشربوا من الله اعلم ان الله رب كل الله يسمع في <تصفيق> السماء وما ترى بالشمس والقمر والنجوم من الناس وكثير العذاب وما الله مروم ان الله يفعل ما يشاء هذا الخصمان يختصم في ربهم فالذين كفر القط يعلمهم السياب من نار مخصب من فوق الاسم الحميم يصهر بنا في بطن والجنود وهم قاموا من حليل هل لم أرادوا أن يخرجوا من ظلم أجدوا فيها وذوقوا عذاب الحليل إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جَنَّٰتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِن نُّجُومٍ وَهُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ وَهُدُوا۟ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَهَٰذَا كِتَٰبُنَا أَتَتْنَا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا يُرَدُّ بَيْنَهُ مِن حَادٍ وَلَا مِن ذِكْرٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ وَيَذْبَحُونَ أَنَّى بَيْتِ اللَّهِ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا طَارِدِينَ وَالْقَوَامِ وَالرُّكْعَةِ وَالسُّجُودِ وَالذَّنْبِ فِي النَّاسِ وَالْيَدِ وَالْجَارِمِ عَلَى كُلِّ ظَاهِرِ نِيَّاتِهِ كُلُّ فَوْجٍ نَارِقَ فاكلوه منه واتنوه يسن فاكله وصمه يقضوه تفاسم ويوفنوه زلوم يتطوفو باللهة العديق ذلك من يعزم حرامات الله فمن خيره لله من ربه ورحل نتركوه نعم اللوات العديق حاجتان بالرقسة من أبو السامج لمقال الزلحونه فالله غير مشرقين به ومن مشرق في مكان سحير. ذلك من عدد الشعائر الواقن تقوى القلوب لأكون فيها منافذ لعجل المسلمين صلوهما حجل الأهالي البيت العتيق ولكل أمة جعلنا وسلم يسلموا على برد قوم بيبترنا فالعظم أموهما فهو يسلموا بشر مبتر الذين إلى ذكر الله وللقلوب الصابر أما الصابر والمقيم الصلاة المرقم الفقور فالبتر جعلنا لكم فيها خير فأنكروا اسم الله عليها السماف فإذا وجه جنوبها فكونوا قان تنقوا عنه المعتر كذلك سخرناها لكم وعلكم تشكرون أيها الله رحمه ولا دماء ولكن نتقى منكم كذلك سخر لكم تقروا الله من أداكم وبشر المحصين إن الله يدافع عن الذين يؤمنوا الله لا كل خوال كفور وَالَّذِينَ الذي يقاات من النظ إنقال نصر القذير الذي أخ من ي بغير ح ال يقولوب الله ولاذف الله الناس مع الله اللهدم الص هوبي وصنوات الممسال الكحسرات ولا يص ولا يصر الذين متناومن في قوم الصنادق أعوذ بالله من أمرهم المعروف إنهم من كرمنا آخذ الأمور وإن يكرهوك فقاعد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وصمد مقام إبراهيم وقام اللوط وأصحاب مدين وفرموا وسابوا من أهل الجنة ثم خذوا من كأي من قريتنا لكنا وهي ظالمة وهي قابيتنا على أوروش ومحر وطرد وقصر مشيد أفلم يسجنوا في العديد فتكون له قلوب يأكلوا أو هذا يسمنوا بهواف إنها لا تعمل بالصور لكن تعمل قلوب التي في الصدور وَيَسْتَعَاجِلُونَكُمْ عَذَابًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ الله بعد وإن عِندَ يوم عند رُسُلُهُ وَمَن دَخَلَ الْجَنَّةَ هُوَ فِي من وَسَلَامٍ ۚ وَمَن يُكَذِّبْ بِآيَاتِنَا فَإِنَّ سَبِيلَنَا لِلظَّالِمِينَ نَارٌ ۖ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا أمر الصالحات لهم أفرته رزق كريم والذين سعوا في آياتنا معجز أولئك وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَّسُولٍ ولا نبين إِلَيْهِ إذا لَا القشطان في اللَّهُ وَأَنَّهُ الله ما فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ فَإِنْ تَّوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَا اللَّهُ وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا بي وتخدروا قلوبهم إن الله لها للذين آمنوا إلى سراط المستقيم ولا يَذَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا في مرية منه حتى تاتهم السعادة بعضة أو ياتهم أزاوي ومن عقيم الملك يومئذ لا يحكم بينهم فالذين أمنوا على الصعر حاد في جنات النعيم والذين كفروا وقالوا معياتنا فأولئك لهم عزاب المهيل والذين أجروا ثم قتلوا أو ما لا يرزق أنهم الضار رزقا حسنا وإن الله لهم خير الرازقين لا يرزق أنهم الضرع وإن الله ذلك من أقبل من السماء وقبل من الأرض لينصرا الله إن الله لا تقون ذلك من الله ينجي الليل في النار ينجي النار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك من الله يقون وما يدوم من دونه البدر إن الله راعي الكائنات ألم ترى أن الله أدرى من السماء أنف تسمح الأرض محدرة فَتُسْلِهُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّاتٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ لَهُ مَوَازِينُ ضِعْفَ الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝ أَرَأَيْتَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَهَا لَكَ ۖ فَامْشِ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلْ مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ۝ الْأَرْضُ بِأَمْرِ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ يحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إنا يسان لكفور لكو الأمة جعلنا من سكمهم ناسكم ولا ينازعونك في العمر والو إلى ربك أنك لا يوم المساقين وإن جادلوك فقول الله ما تأملون الله يحكو منكم يوم القامل فيما كنتم في تختلفون ألم تعلم أن الله له ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك الله يسير ويعبدون من دون الله ما لمنزل به سلطانه ما لسلامه المهم للظالمين من النصير وَلَا تُرْنُوا عَلَى مَا يَتَنَاوَلُونَ نَادٍ تَعْرِفُ وُجُوهَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ هُمُ الْكِبْرَاءُ يَكَادُونَ يَسْتَثْنُونَ بِالَّذِينَ لم يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۖ قُلْ أَفَوَنَّهُمُ بِشَرٍّ مِنْ ذَٰلِكَ وَالنَّارُ ۗ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يا أيها الناس صلوا ومسر فاستمعوا له إن الذين تزروا من دون الله لن يخلقوا بابا ولم يجتمعوا له وإن يسلموا من جباب الشأن الطالب المطروب ما قدر الله قدره إن الله عزيل الله يستفيده كد رسوله من الناس إن وصير يا روابنا لما خلفوا من الله ترجعوا الأمور يا أيها الذين نركوا واسجوا وعبودوا ربكم وفعلوا خيرا عليكم تفلحون وجاهدوا بالله حق جهاله واجتماعكم وما جعل عليكم في الدين من حراج مِلَّةَ بِيكُمْ رَاهِيمَ وَاسْلَمَاكُمْ مُسْلِمِينَ من قَوْلُ وَفِيهَذَا لِيَكُمُ الرَّسُولِ شَهِدِنَا عَلَيْكُمْ تَكُونَ شُرْهِدَا لِلنَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّنَادَ وَأَتْلُطَّكَ أَدْمُ وَأَعْتَسْمُ بِاللَّهُ وَأَمْ لَهُمْ لَهُمْ لَهُمْ لَهُمْ